وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أُغْرِقُوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرب لا تذر على الْأَرْضِ من الكافرين ديارا إن